Oh <sighs> Ha, ofertë. Hera. Ah, ah, ah, ah. Mmm, Pietro. 22 سيكريتريم في الاقوا <تصفيق> بودي وي يلا ندخلو ساميه احبس دينا توفضي يزيد دي, دي ليش الشغل كده جيم الا ولاش ايه في 6 يوليو وش شنو ولي اللي. ايهو. ايب ايب اللي حرام لي هاس. ارجو ربين. وشول. وشول اي هو ابكين ام كيتيني في ضرو شريونهش بغي دخله تقوردار والناس الحرام اللي السياسيه بواصدغ ليه في الناس ها هي مغلاش اكتقفلات انت تشو ارجو قضر ربي غسخ ثا وشول اشوت وشولتي جلال ها هي ارجو سخ ثا وشول تي تشجونا غرش خيك تيجي السوحه شطه املي ما كيكتشفي اي اي تروح ثور ثور لو كان نحب سلاذ المثي اي اي اي احباش احباش احباش احباش اصل الشارع اصل الشارع شيك فيك روت بلاي دار ولات الكبابي اكفز اكنغ الله الله حبيته رشيييييي فرح بن سحب سي ميكي دو غلال تي صغيني كي وك ديك برافيكشن دغار ما غتشكل في لي يا حبيب صبر الوطني تاع سكوار ا افراجي تاع المدا دين اي فهمها غتقدر كلش اقلا دغاي او تقول ليش في راغدي نتفاحه مذكور يسقني سفال في الحور ميتي تشوم مغار ديغال ذا قروا اه دايا النمسفاه ما تقدر كلش كني لا يا رنا آه... دي? ديك دا نتا بو شط الشيبس لان مقرانن يربح غرتي دجين شوغاع اقلاد وغار خصيص ما هنا لوغور هذا فحص بطني ددفع كلشي وجو كل حاجه دكمكانيس اشفكر سمانه اميك سمانه وصاود غا اي دين دين دين نسود غا غير كنذوق اشكي غركسنا هذا بليط كان شي حاجه هنا صعوارا نظر زعما غنسين هذ كتيغ لا في خطرا دت دي را كفا وقف الصاغ ايونا اكسا غفلي بوليك اتكلف اللي ايا عزيز اذا ما شاو تقيك يري ذاك دي سمال انا تكفوغي مثل حسيس ايو يتلوف شسمي له نو سمي نصبح حوار واو تشوف صوت هذا لو نمسك غرب بعنينا Okel, thkroudek first word. Atta sjemer, aqbra, sritou galak. Eh, menous barda, yakna tasa. Haw krouth, throuth tfssuth, throuth lawa nkhadim. Majou ntsna ezzed, khedi tssala. Sa had lhaqa shenaq. Ykfelou qstkouni. Atftat choummem. Sah, hatta chernouha. Ana aqsannou tansiizik. وقح من انت هنا لو كان رن دقيقه رذ نزفن يا زوللوان jamais on a un harish fane wajin نغلق غولك يلحق يا عزيز اما انا فمغارط غارطين خرطوني مار داخل اي وين ساي دريين يير ونسعن يروم دجاج حيك انت اللان حم ضاربه شكار اي لا تكل تكثار السيد قلاغرش كمر حطت افوشت طمخم ضك يا خير ما حوجو يا ما شدني مث هو نسق انت اكو نقارن اكن دين الحجه شوف الاحسن هاسنتوره اوفد شاسنك سنياز اد علي ماكينه وش اش عنك انغف كش توروي انا اختفسو فيك في كلش رو هذ الالوان ما اجمعش ثو ثيدنين ما ماشيش في كلش الله اكبر شلي <تصفيق> جماي رحم فجيكه وخجوه هيت يظن وين انا حاجه تخدارني اكرهت نفذل عندك جاده فاضيده صالون صحه لللاس تحي <تكتشف> سكنافه ولا شي سكاد ديت فسوس اصرى قول شي سكاد انت العبيت كن موت منحاس للبونجو هاي العزيزي لاقاتي سيون الشغالقي استنى ولت ما تاعزيز سي كو في ربي نرش ولا او الهردكيز راه قارص لوطاري ما تاعزيز يبق سكني واش كاركيزي مزار دو مي ربي مارش را صاحبي فيهم انت هو دار لاكراش راس الفم تشور دي زالمان اه تفك با لاكراش تهنيوكم هادي هنيو ركازي وتسقوا ضل هنا في وخاميم ها زامنك يتولي مسفوسي ودا شوت ماشي وقت الطراش سلام من كل ساعه ساعه تاع قيم بضيه للمصيله يا نبغاك انا ونداو نهار اليوم بوال اللي وادني كليت خوا تاع بوتيو معنا ويفرايا خصنا ولا اللي فيرا طراش اخر في اللونه ثروه لا شي دي مزواله هادشي ما تتروهم اش بغاو نديروا ولا ديك فرك شي نفر كيي accue انا خص راديو تي كي تصاح اخ 32 تم تشويه يا اس قوساكين هاد الجمعه ما تشوروا الزگمال 45 ها تم توفيت سعيد ها ماشي 19 ها شكون لقث انتشار؟ نفوسك المفوس دك فووس تربع نفس لحجز النفس نوبه كبطراش اشو بغير؟ بغاتيني غير اللي خير بغات ديني ذا بطراش؟ صرا غايلاي جاي ماشي شجري بغات يديني غير اا غيرني مشتارد وريوث الحجه ذي كينغ ي... ينشد متويي هذا لاج تبعث ييد اشكي ولا ذا صافي الله يعون اذن بطراش قالو دسمع في ليون يوسنا نويي هذا آه... لا يفعل في أي آه... حسنا Bond 2 وال pakai وهذا عد occurs شغيويك فو ان حصان اشو <تصفيق> اللي عاد جباكيه وندكاع ورايمه ولا فنت وحشاء ورتاكوذ وثكوذ لاشيشكن دشي تكن اه ام تنير اشو اشو داك ينعاش هنا اه, آه،, آه، في كيف القسمه الغاسد ما تيكديك ني الاحباب الله مز مال غاسد كي كيتيرجي نيش كبير ني و وقتنا الثخه من الشيخ هذا المقام هذا المقام اي و انت وحشاره اصلا ما غرش ودينا وخرسينا حتى غاديين فرح بسيفارا كانوا واهان وكذاس ومذاه ان شاء الله اي وهيم اه سي فين امتا انا ماشي تاريكم هذا هو الفيلم مقملك هنا بطرا شيط من زاله جيد مزي هذا الصف كنت تاويل هذا هو سي سان فهم هذا شو قمه كان ذا جيم ديكو المقامي تششش نق اتصلت بيه يدي سناف اطفي الشمعه الا شرنوا عقلي ذا جيم و مشغار يا امان ناع نيكين غضر روحك وقي مسكن زاكي ها رجو تيث الدغاله هي <عش> زلفو <عش> مغبون <عش> نين <عش> <عش> <عش> <عش> <عش> نمديت شي نعوضه ششنق اي ما فضل مراد وجميتجا اميت 20 سنه اي قلت صغ ماش كيلنسيت فيلم قمه زكينه لاجول ركويف اي بونيه تيف حسين لاجور يوكنيك جنترو كي العلاقه ديال فاطمه موثو احباسوت ازيغ ماذا كيفو مظهر قيم امشي سنه ولكنين زمان زغمه مي غير لي وسغير اققسم فلاش جنويين انا غايه مغاروقه كان نخدمه كنا نواوين اواز الكنوز د فيراتي في راس سمح سيدي كم بانتيتي من الزغنو ولا شويه دينار فين مقامازي ما يلى ما تيثنيتش اه سن فلونه يا راش نتمور ماذا وحش متادي مارث في رقيا؟ أخطر الزرام، ماذا شو قلانت في رنل <تصفيق> حظاقيا؟ هيا سيماك يا عزيز ايضا قاعدت رفع ذاقيا، ايضا قاعدت رفع ذاقيا، ايضا شلي ذنوك؟ او يمكن نسموو طلا شاسقالو مي ترونش نتاخكره غوشونديت قرفتاكينو طريقه شحال يقص الدمذقو معناترو نتاكلي الوشه زدت في الليل اللي علين ونمذت متحضر ايه الاحباب مقل الدار داخل لاكارتاكيت ولا مورغه قالت تولي مذخم ماذا برك انا كلي بارذن ما لا تزقو هتقين تكون وقت عايشين دكاس هلا هلا عارف دي واش ما مشيت تجمدت سميتي الدفا ما كانت كر مي ميكانيكه قرت تجمع ما نذت واش داخل كتشف والله و هميا من الص idee ان الخريرة تأخذ لطيفها They were getting comfortable I have a pasar at the 120 How french is your Educate? 14- се体 OoOw's if you need time to face I don't care Yes, are you going to earn 7 times and get at home with the pleasure so, it's my experience It's ten, you know Russellelling you're gonna soon Are you waiting for that? then you'll have more cottage I could use it and get it ازي غير. سي جيم ارفدي قشيش موش صغير يبان لي غران يبو ديمتران يا كان دوي ديس تقار ولي كيشا شناق سير حي و من هذ الحون اكسكاد ددتوني يا يستك على حسب المخيس اخ اح بصح بس دقيقه قول شوت ردي حسابي والله قوكيني غا مغزطي تنزلي نيوه هي ناهو كتر نضغور الشني ديال جيبك في غورثيك اقدي نركنت في الحشيش هذا كي ناهو شني وارا نك نيغاش لا اصلا راه وليه ماشي كي كيث لانك سميت له لا اللي قريما نيكاشي شيش نقف نكسدين دي عطاك الصخر الميدعض معنا خويا جاش معايا بارد بغا لسا حذبا ما عرفش حلا لاش نكتب لاش نزيد نيراش لا لا ونحوج الشمه باين سرفثيا اكناي نيغ دي لامار فاردم تحلوانين جيدا التناغرون اش توقي واقي الشيبس اوف لضيت ما رش دم زوره تشتكانو سنغالث راه هم شي هنا مثل النجمه مثل تشو قرر ديغال د مغار مثل تشو مغار ديغال د قرو تزيدني ننسي وسيد كما توض روحو علاش ظهرت كيرج اش حل بنين اش ذاك واقي هادشاتش ثلا يا اخي هلا سلامنا ونا لشار وليت بالشغل مكيراس الدور عبدو ولي ولدي والي هي دي غبوغوس ذا كرموس اشوث النب اي ونا اما الناس اللي يدو كنا شوت ني تغناي تخلوا سوق قري فهمه ولى غيحففت واشلتك مشيتي زعما غوري اششنق ما عندنا خلاص كيشي سلاغه ما حملات سبي فلاص نسلصل وما نج حملات خاصلصل خص حز النبي برسلصل يولي يسو معها هي إيه زي ما زد نفثل او لا طاز ما قالو يوتقش النينور كيفا تير كونيت خاص ما كيتي تشالي و ديسي دونتي ايوا الاحباب تهل الماكله ذي الجهه يا ماما ايوا ديجو وهذا غاروشا غينكسانا اربار واتم قران ني شريحوني غشبه شيحونا راه في دارا خطه عاديه في اليمن شحال عيب ذا تسوي البرقه ياك كنايه نيري ونس الخير على عمرك تسوى لا خصص التليفون نغدر كودس خدمه ترتشابوذ ترتشابوذ و لكن لا ذاك نهنو غازي كنا غايغوزو لازم تنو و ما لا قرزه انا غايسمع ولا النادم ذاكنا ثار ولا تشليبابيش و نجمير هذا الدو هذا نجمنا ظانني فامي كتغلي رزك الخرف لا انت غير سناث ايه هاك نسينا ويننا ابو سناث بريوس نمرش ولا ضربك يواس قايم دي لهنا انا غاين نحوج ان سكيبيو ساعه نو ساعه انا A thura ki t'a dhe i maki nga jihba Ba t'a zis lak yu kartu nga dhe kina Gajzad l-kira gorsan Nukuni nga ntësbashen eish Madnihna nga tëishin bashat tën A lajba dha qmusham tësir Madhu wala dhe dhe dhe dhe chai miyar Wa nga hani qima dhe faraj Madhu gha ntës tëgzad sëpaz dhe wani i maki nga Wa qi nga yuzi l-an soni nes dhe tënd bëzad l-makilas Wa qi nga dhu nga sndi sa wadhan l-makilang Madhu wa qi nga تاراني ماكيا خد من ذا غند الماكلة تاوين تاراني الماكلة واقي سحميني سي ماكيا واقي سسميرني سي ماكيا واقي وزاري غالذا شو أصرفتي قرسي موخي وزيغ ماذا الماكلة وي ذاك اللي وي كدي تحمير النار بي غير خاطر فكاش د الماكله فاشي ندي ستنت تمد مع قبره ما ذاك نخدم سبوره خاطر شي ما يقبر الماكله الماكله الماكله الماكله الماكله ايثوره ساغ الحقنا واش غادا هذا ما سنثقى هذه سيرغي واش انت مونوبيرينو نتقدره تزره ما شرحت من شي الماكله ني غادي تاغواران تران شي قا زينه كين غادي تمشناين اني إن كنا وحدنا في وادهم او تستحيرا هذا واحد قال حياتي لي فجئ حارس بقرو راهي نجلنس دخي سوريتش ما تشيرا اي فين حبيب اي حبيبي نسى الحقنا وشاغلت وين ماينا كانت تويام تشي شي انش ارجوته وين ماينا كلند خمن انشن راح يتكوزي ننسن يكونن دكوته كوكن احباب دنجماات اينايت بيتروس ذا <سؤال> شوف <سؤال> ذا وليد ديشضان لو لي باربارا لي باربار عوتيا من قال ننسو شفتك اون اخيتوس علاش كتخدم ماكي باش غنخدم سورو غنروين غالي كسلكتي من نواه انا ولاله انا ولاله غنوالو انا ولاله ما حتىين غير ما كاع ما انا غير رشيت لا اي الهف الليان سولادي غاديين كان غير خصان اني نغسل الماء صافا غير عزيز علاش قلتي كان قيمي لاز ولا مشوا بغاو يتفاهموا شي صباح وبغينا لي مزان اف قام المرض ولا غنشتا غتزافك اوا ولات في المرض وفي نفسني ا كان سميموري كابو فرض في الماكينه اللي جد لكن انا كنه دشي نون عينين حنينه ها تنتانو موث ا في دينا كنظن على راني تتكلمش كيف دي نيو زعما يسمو القدر كيما يمكن عق قدره انت تيشي هذا جنينو يزدر دشوث او ولومون سياد ا شرت كنا تصد الزويريه نيكسيا كنعك و سيبونس نتحضر حي نيو اخزات شيطا قبل ما تنكزام يا قط ميزام وقعد على وانتظر منكزاندي الخلف دي شويه داريان اغرواف ميزف خمم في وسكا وقبي ما درش ندما ندما تانغاريتشاس اما نسيه امنانيه قرب بو دا يبغي اذا منجز الشروحه اذا منجز الششنق اذا منجز يش اذا منجز ششنا هو الاخر هذا كافي سكار مزال كي تجي وش باين اليوم مشتوى اماني قرفه هنا تحاره اي شنو ديسكاباس ا مليك له يفرح كان لا اقل ما زي السقه استغفر زهر ما تلك ما زي يترخ يفسنو يهضرني ها بوزو هو هو هو و السقين ذاك فيلم ني لوحده ش زهغ راهش قايمه مسماش ذا غالي gato شات شنو ويشان تشتهي الريوصه حنون تلنتري تنجم غير تمسمني تنجم غير نخف او فيرتين ها اينك تشوف لي مزاني الززن خسكي واروسبيا ماني تاون ودر اسطومه ما نوزرون و تمشى ماشي حنا سميك لها من السينه اه تشتيش غار نتو راه ذا اش تقدر تحط تخمض فيها روح على داكني داونا غجما غير شويه كنجرد صدون شفره اللي تمدي تششناقمين لا نهضر لكن نزيدو ثلاث دراح واش غسمليها حي بدو ساعه هوا شولت هذا ونا ذا ونا اول قثث قليو زرا ذا ششنا قلت سميك تيرا بو جلافيم طون ولا لكن اللي خشاث واشولت صار لحظه حمل اخذ حملني اقض صار به ولا تكون ويسوي 100 انا را بلاش تصديه دا قوارت الجسم شومث يا خا شيطان الشناق قف واش داك فاش ولا نفكفور حجريك واني كيضحك ياكوت جي ليكمسيس اش تييم في حل متمرنا وندغ منو غير سوفات يا هكا انكاد دغ مكفرح ناس احبب زاتير قام خلفه اش هذا قدك نثار بملذ ربك يوث اه يمكش يهوا ا بالا شحب سحب هذا الموازى قيم ضيفنا ارواحك يا زراوه حتى جدارا غايو نوبان دي غزرخ تحمل ضيه غانيتو لاكش ولا خاين عدد الدم هكن تولفف لككن يغرز هنا خمسه وككن يغ بالاشد نسيس ني خفنت بطاطا شي هاد جوستي نو معنا خرد نو لوتي كلاغي عوجيت واه كنتك جدايين ورادس ولا ذا الشماء اي دا ولي ويدس ورجو كو دايزا لقدنا واتصل ماكي لا غات ستريمات فريكتش بوان زيرون ومعنا كو راكثوث الاخيا رامينا نزهضر فيل من المهند اش كدا مشيتي لافس تا ها لقيت بلك لا خيت شارتا داكينا رتا شي بكين لي غاطو اي كلان اتشات كيتينغ اشينيم دوكولي ويار ندك دانو يحجز فرحان كلشي يوايين اش ايه اشما اشما ايشش كاين شي خساره كاين السلغه كني ني ني اه يشم شافي غوري وضرطق قنكشه اي انا يقولوا مليتنا اه نهار ربي يقود يفهم اي يقود ربي رني خطب يقو قروا يرصغروا يتلقي اك الزره اك تشا اك نغا يقول ني الزربيه يا شاف انا تظن كني والله العظيم من ما يخصصوش دين انا بلبز ما تخصو درين اي كني كنسميك انا فروخ دري سيتي اوه اشما اجي تنتور راك خشيت تمارينك في حفراكم تاع الكره راك سخنتوا راك كي بيعك شي طاح اجي توك خشاش تحل الجلوكار راك كي راك شي تحل الصوفاج راك مسحاك شي تحسز قولي واكاجيم باش يات سياد بريسلي ما عندكش النصنطير الا فبطرف ا الف با جيم دورا ايو حرش كونسانطري داوري ماشي نخبن هذاك دموقلا اشو ديرها دي ساكيج hatta w fi raktid ana shbahak tsouel kourichdura urtakod astana ghourk rouh rouh keni mabghou ghir haja asidawir w yech chayi hamsan dikafousin emshi hiya chndi ya nasir boz ahti chklatit tikal mo qol likeni w nadish a witi mo qolitsa na rajir tura tawi نيغاشمالا يا خويا شريت لي جاوا في هذو الشيات خويا انا ما نسناش نورمال تمير بوين اوا ماشي شيخ خير الله انا نبوشي لا اوا ماشي شيخ شفي روحك اشو ملحفاق سكود لقاق اش تكو كفان دغي اي يا بوه الفير كلشي تيغير يفسن تفضلك فوسيك نتايا يغير يفسن قاعد داور وخرسين ويناش توي كييو؟ ويتي يدو يدو ديفيت. هاي باش يدني كييو. هرولا هرولا. اك ناض حرشه دا ششنا. خاطر بصدي منيش. اف ميرت ذلاك في كاريو سنت جاتو. اختي نماني قتارشه كومبينيون كششناق. انا غا طراش اسد دقيق تشيست نيمك توست كتبت سقارو. انا غا حبيبي وتصيري طونسيو. أتبعي ترقيد تشيخ سان إذا قد رح أغد زرع طبيب ما هو إلا غاك نتوى لسنكك ما هي ذكي لواقي أثانا ما دفكر رقي يروين دوني موسوى لغارة أثانا كان يرويه ذي فرد في, في ربوتوت يلنا وقل أثان يا رجين أشكي يوغل أهان باين تورا أدخل قمثارا روح أنت تنزمت الفيلم الوحدة أهاتف ذا صحي دايا أشكت سليق سيعنا هدونا فو كانيبال يا رجين وا سمحي ليا اختي انت غادي نتي مسلاف اسعنتي هو ماشي غاديكش مو غرضه انا غادي نصيفاوو وخمس فازات تجارت سي عزيز زين يمكن لينا ننتصغ الحياه ونتقدي موديرك ارجوك انا تنطفوني فاس نيو اه سمحيك يعني راه الوقت مشا ما يشلو مارمي ضيو اي هك منين غنهضروا مكلام يمكن لي ندير على هنا غير حتى ديرسيو احلي ربي ما لهنتيك سام ذن سقساوه تطقوا اس سوايت كانايي غوردا نيزا دي خير راه تاهم كانقاي قربا يغيدا مار شي سي المكلا مشطابي دي الخير ياك ان شاء الله انت ردي له نتا لوي في 200 ورا شاروين انا هو 93 زار مام قران ها ما ني قما الشمتي قت خدمه مشي على سبوره تس جيم قتيمت اون فور انا خذها كنت في كايو نتكجوست كتشوم تاع فيمن لحق قالو رشني في كيد كانش مالا اتخره كبطراجي لي كاع جن كانوا ميتيها ثقي Nëna ka pyetur edhe shikoj. Ah, sheni s'u thaq, a ka trashësi, ngadërnë nga ta, sa ta, sa ta. Oh. Oh. Yeah, you wanna learnership? We make a good team, me and you, we do. You can scratch my back, oh. Foshit ditë çaj Ja, famëra e kyuhedon, ne këna në rrugë يا نار بأ هل ملغتنا يا عيمة؟ تغفرت لك ان اشتركوا بشيطة لحياتي هيا ويموثيون شغور فاناق آه مادام ورغد النظار نخضم العرينيون ذكي ذي الحرا ورغد الصور ذرا آه اي دا شو سواجه روحا ودو صندقني لنداخل تكاروس ها ها سيذا في قبر جلالي ولفضلك مقال سلام على ربي ذنبي في الله يتاي لا عند مهدي تخلا راحو في الله غير مذ من ممنان تبعو تكنت يحوز عندي سيخار من المخي هنا يا حبيبي و ندي بوردة تنفيض فيشه دي وانا نوض هسيك ديما نيخمس المرض مخي نيخوز تخاردي حتى ميخ روحي يطيج ما يغلي نذنوبات جيرين اكوني ثرا انا ضايقين كلان عسي داو زي قدر جيلينين وماداجلطيكلينه قوميك بزاف ينطا غير و... لاكتيف اي صورة ولا اسد اش نعرفوا شنو دوزن نسول غير وقاتني نوقف البث انا غنتيني الروج لي وانا نسخ نحاول نجمع ثا نجمع ثا ونثيني راه شنو سفري جدا كي في الأن يتطمطون تساولي يدسان عبر بلامي غارشيوون ناكيني نتفرع مالها؟ ذجي ذجي واس تساولي يدسان كل ثماغ يار نعمل <متقل> ما ونهوى صافيه شحالي يجد تصور نزيغسام غرايكي هيري وذي الحبابي وذي يقرب نيو إغاسونا قصصانا عكو التعزيمة ورتقليق هاري عماني ما <متقل> مضى أخط طريقنا تسالي ضجن نيو ثلاث سفخصا ويار نكما هدى عصر ربينا تنقايي ونديث داشويثويل اي شوفي هاد الصباع اي ديباسينا ربع كيلو راه ديما تيرستي و دا نقي قفزني الموت وقلي الموت اريمو ثرا هتش بلو فيك نغون مزال تدار ا ميكوني ولا تروح هاد ديك راه ديال <تصفيق> و حالك ثار وحالك ثار ذاخيني فرثك مو قلت كانش ول نون انا غنوري مو ثرا واش كنصحيت قال ما غتغزز الكاوكاو فيك لا يمكنك أن تكون مباشرة لن تكون مباشرة أروا من غلاغ يا روال اي ترحبا يغضو بار ذايغ اي هو يسكن يا روال اول هارا دايدا في طفا اريكو نذي والا ثربط قمس اذا كان ذا اثقار بدرهاس اثتوا تفاكره اه <تصفيق> ابو اه اه اه اه اه اه اختي ني ديزمنتزه ما بلفيت انا كيرن نغمن ناي كان ففا والله ما بغاتوا غلط استعفايسش اختي ني ديزمنتزه لا لا و رغم اننا نرس جميلتي ومقارن ترباتنا بلاش يا غطلاش سيري او تصان ديدو غير ولا بلاش لا نيكين واش الحملة يا كي يا وي يا غولة أهأن <تصفيق> واش <وشوك> وقته <دنهجة>. هقا <تصفيق> أثان وخاميك جديد أثان فوتال ارسلين على قد لوجازايرين زين شو فانتيرجيت انا مشتظيه دسمي فيانسي راما جيد بوغا بالاش زراحكينا ايفونا ذوكو خام اه اصحيتو اه اه تاكاثن اضعيتو السرن ايش شموثلا بل ميرثيك ايو كاباني ذي نيينو ايه هنا ايش تصوطين دهيني كوين خدمز دلقران والله ذا الصح اه بالاش بوغد الدموني ايه دا بارابو ايكي بوغد التلفزيان اغداد دي قدر اكا قتر وضلي ما تشن ريالكو بارسا اخ لا كمودتن ز واو ثك هذا لا كوموندو صندوق لا جايب حملها كنا يمد وكل وطصط شوردونيث اللي هم ما طال شو لاش وينان تبعنا نهضيو لاص صندوقا جلا جايب سني ق روحك ها هي شكرخت مغاكي تزوري دخصو بش ثاني ناشت هاد الشوكولا غير ماكين هاولا اون تيبيتروش ورشان كاين ومانيش كي دي وانا كي جاني الكارني دي ستو اه سي عبد القادر جلي اللي ما كاين في هذا الجيل اه انا ماشي نقي وسط المخيط نروح غادي نعوي نقسم جاني اجي انتري جيره من نكسب كني مننا انا عاوز نكتبها لي من نعرفنا لي باب بنسن مي اشو راه خطر نخذر ام زانو غد نقول غراص راهنا ذيكنا غيدوز ولاد مسعف فاش تجي مقلق ناري ما كييذوق بها خطفنا راكم كيبو ثيزي صمريض معايا انا غنشنق فري مخي كيما كيقال نحوجيت ندوت نحوجنا مي وصاد راه حقت طراط ايوا او تسدي لي راه غنخضر الخاص اليوم غنخضر القصد الخاص شيشناق تبعيت كنار دكي سوسمه خطره لوجوندو كتشدار هاني اميش خاطي خاطهم اي خوان هادكي الخوصي كذوباتقينش و ما نران صافرك يا حبيبي و زين ظنديا مي تبعت كنار غتغزوا شوف لا نار غتبرفطيتنا تفرغنا نلوزي موشي ناعم يا لتفاق <تصفيق> بكو خرنيا ترولا ترولا مش خاصة بي ذاكي ذاين موتا أبو أبو أبو أبو لا لا لا بحثت وبحثت وماشي لقينا فشي ضيعه يا يا اخشي ني ماشي شناقه غور كاني ما كاين مال جلد الهوكي ونيجي انا شيخ باركس غير تيجي بها هذا اللي ما تلاقيت انا في ساحه منطقه راسق الجازوس تسقوا اتش المرجاز هني بو اتش تفريت ماشي اليوم بو حروف اسيداف دي قدرج اللي ما جاي يوم كان دمار يا حقيضه الضو طلب له اللي ثم وي لحقيات هذا القصد اشش ناقي سلسله لي يا ربي سلجت <تصفيق> شش ناقني راك تلقى دي سيس سي يعني احضر ويذاق يتقل ابو بي سفري اه اي هو سير ولا ما شمس غليضه في قرين كي هزربين سلامه طباله ششين ماشي شنو كنقولوا واش ما اه هو شنو هو اش كيدر انا كيا واك ولا ماكلاني مزين ولا شي تضروا لا شغل لا شي امك كي ولا شي هضرتي شينشا شناق اه يعني كي السباغ والخاتره غي باب الله اكبر تخطرني كيف كاني قراي غير واك نفسي دناوي ما تجينيش اين كان يكون نخدم ثلاثه في روح يبيت ويصيف انا نقششناهم ضاينا ناخذو مو مجرد خسيس عينك وين بغا تهض والله حرام كان بغا الخس صافي تبغى تني ظلمك لي غير تنساو والله حرام الماكلي لي قالت تصورك شي نيل الحلال بو فلاش انا غير قلت لكم ما كتقام ماشي الحرام انا بالاشوي كذوب هذاك لي بروفيدينغ ذيك كذب بالاشوي مزير هذا خدمه هشتاه كي هي ما كنوه غالي شري مش مو ويم الزغنه ديكنا كنوه الشروف وي مسكين يسفرح راه قدم جدو اي لا ما كنتش نقيمي لاز اه اكني دسينا للناس عندك نزاد ناريا الزرع الفافوري غرق واه تفرمو بري سيصنا الله حكينا نك شتقال راه غير خدام حتى نتفط وانا نسيتي ني بغا كنقولي غير السواث ولا رشص نتخضموا غير لذا توري راس ندير الحاج و انا كتبه انا خدمنا يطوي هكا طلعت نخدم الحرام هي نونو كوينارا اشي جوايناك اه؟ سوف تير والله عم بغير اون دي نارك انشتاقي اه انكيني اه هذي سنو نبغير او بغير ان انتظر امو سويني اه احبا سوز صلوحوا ذلك يا نيزنوه احبا اه اكشيني تغمي ضايزي ارمينا على شدتن هيا افتح حلواثين <تصفيق> Gjaza palaç e qelali Edha gjaza yrrash Ju vli vogula palaç inkjejasva يدو قام دي شركه صغيره تكسر مرالغه مده تذكر فاز كيف سيرسي الدس وحده وحده ايش <تكفتك> في اختي كيبوشني تسس صندوق جون انت الدست اكن ني شي منغيلي ermingu weldi jara nou ghnehdar tidet eski di wdek tehki gha ma yelis ki dmo jana na gin ghal la nira jawit sekir hazr daz machi na gelti khamd ddaam ti pisin silal ma netid buya koul ssqfelt at dwek ntebgha moqla poupita gampiha kharaq had li ma tsqbali akni yghwi li fziz fzizi gha roulach staar khaysek hada li kiytsi qasi اه يا خميت واحد د دكيما ناس ضا شي بون سشمان من 20 ثانيه رسلت هالمكله نيه و تبغى رانيو بغات غير بايس كيسيجيك <تصفيق> انا خدم غاني هاك انا انا نكفه خوارضه يا نص نظير حقك شده جديد يا يمك انا انا شاجينير امكن يجزمك كيس درووش و هذا دم سيوب هاك شي سناق وزراشك تجنس تسمسي نجداي اغه داني حنيث بذا يتوشولتيك كان شي سناق ني يتوشولتيو تقوليك تقرضه الشتا اه المخوادي قاسم محسوليش ولي وادي قاسم محسي المخي الكليسوا ظابطو دفياس يجي كيفلاس هما انا شي كليسني لا كان كشنو زرا دارك تمسالت تمخدي للحا شي فسرات كله شي هنيده ثوقبان أغفى لا تدخل كاعداك يا أخوة ليث ليشو ثواغي أرجو، دقيقة كنت ورنو غلع آه زونا مادام إنه ونشغولاكي إيه نا ساسيتن كانت سامة بورسيكي استزمرتي ولا شغولي فا مادام ويه يعنيك مو تسفاهم الظاهران شو دكو سخابوش دكو سخابوش دواقتيك السنز جميتك شمضاها لكو يا حبيب دواقتي نا اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه هذي مكني يكون دنجماغي اذا اختصر احب اشتقي اكو اشتني ذروسي له وشك خصن اشتقي قوصوحه اه اه بحيث تدري اسناعيون همكا اه اه نفتق في ذكسي المكنه ايو ونيافه ازماردنر كلش تقوليك اذا درد اهيانا النوح اما ناذكو خمدي انت <تصفيق> اه اه اه او لابري سوي درداغ سرفتي <تصفيق> كان الحبابو نضار ما كلش هه يمكن فنه وحش دخامي زعما ما كاينش ستيتر كلنا من جيبي القانون اخا ماجيني تشورتشي فيختين دغيتي فيخت دغيتي فيخت سوا دغيتي فيخت دانيتشيف فيخت دوار الدار دغيتي فيخت راحي الدار دغيتي فيخت وايتشي طارفيرتي فيخت داقي لا بيشينتي فيخت داقيتي فيخت داقيتي فيخت هاني ياك واه وي ما شفتش فيخت داقيتي فيخت داني لاقيتي فيخت دورات شي تحار داقيتي فيخت تواياض كلشي وقتي فيختين داكي شفخات داكي شفخات داكي شفخات عيني سوامو مخنار كل داك نك ماراير كل شفخات صافي او فنان غلوبيت غنختار ايموخاد و نشوف راه باش انيفيتي شفخات ايما فاطمه شفختيناك و قمارك انا كون قاغي كي صارن فلاصيرو ايه غتنا هو كذا كني لاقت سفر من ديك السنت فهميد ساك عرفت كينو غير دي خضر و كانت سنجزل سعره البيرميه اسافي جي فيو شد ماس برني عميثي ولا ضفار دا دا دا دا دا كشمال داخل سلح صد كنار ذاقية ايه هو يون كنثب واتورثي قيذن كناتي نهرا احسب اثاكو يارش ذاقية ها سهي انا تسخصى ذا دي جونكتوري تسكشمت سياقية فقط سياقيا بغير يحس انا غابالا شو ما قيل اثب غير رادي لقوريكو فضاي صني معنى ميكال انك شمر داخل بخامادي تساروث تاقية تاقية تاقية بمشيش تساروث فمي دايب بمبونن اما تشدني كينين غير روحه ندشم يا الزناق قادمي مره ايه تشدني كش بحالنا خطر تبوبيت مقيك مكان ند شاي يا غور مزني ثران اته شت دوشو شنني اني دبالاش اه بغات ديت الصفا يجي ورد سوزني يما سي راه حنا نمشي شرده زيد كذا راهي على كراسه ولاد ماني مش شبح راه غات بوقوس معنا شوشي كذا مش خسرنا قدامي من كاين زريغه شارس خاوي فين قصتيني غير ذاك ايمايما اللي فحمني دخلوا في زون ها هو دار ذا قير يحنني ها هو دار ذا هيك كسور تاعك ها هو قال بي واش ويننا نبدد دارثق انا حبثت الاحبابو أتفره... اه إنت إنت يا حبيبينا اه صفر اه صلح التمر شني يقولنك كل تسكورس اه شكك نيغن اه اه اه اه زيغ شفحاخ Eh hey lu hadi kesugal tuqa chapapish wakalach richtig ay kfel la bayer bat ykhartha ghismird lawa nkhdim wakhrad dik nta chi khdem hadchi يوه روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح هيجي سينقرر دي من يوتيوب هتفحط قطتي سلسيت سلاقي شسم سلسيت هذا قرار tindak هذا tindak انا يكسان شكولا امش بالاش دينار يا فيا زمرده دينار ها ها ها اتبعها صبتها الزياق احرشها اهرش ساكسرها تيتي صبته صبتها ثنكسر صوتي دا صوتي اه تادادا احرش ها ها ديكي ديكي يا ها دير حالني راه هيا حس شي طاح ها ها ديكي هي لي نسيا قيرك تكيس بوتو تشني ديس ديدي ها هادا يغيط طلم فلوس لا بغاش تنتج لي ثورنيات جاما فرختي تلف جميله ارتوسينا هاد نوفا مشى لوحف قنست زيني حاح هينك كذني كيتود فمرديكي واش نغاولا د سيرو داير حار كيف نوفا نو هنا راوند تش تزوبو مشيش ما تشافو ناس تمشي تفون استغاي تمشي تمشي شيوات تشوفو ناس احفظ ديننا تمشيش كي تمشيش ا لا مياو مياو ازاكينه في الليل ماشي تمشيش كي مخمنين غا يدياجفون كنينه خمر و ندي يد ربانه يرزيز صارنا الغله فقيه طني شباحت قلا طني في لك زعما انا غادي صرات والي بابا بابا بابا بصقاري فين غنجرب يمكن نجي كيمفوق بض الله لاكي يض هادشي راح بعضيه سالنا ضشنا محسوبتو فين خير يا شني غاونسخ ذاايرين قال لي ملحم زونيك الصلبيده يا طنطان باللك تغضى سهله غنفحداين النيفان انا ناعك الشيش فرنسا شباحه طفه يا نفلكي كيف كاع ثلاثه في ماني وفوا الحنا كرباع ها هي خسارو يالي نكتي صباح ذا ماكي يوكنسعش باغي ونا مكشيني والله راديو والله موحال جريط حليتي دلقفه كون شتاقي والصو ها مو عاد فضيد ايات زيرانه تنحكو يا بو قوسي وما كحني نوليك هاد السكنتي كثيره مافوني اي لوان تفا سيد الريحه قد خضما ضح ما لا غتسرح هاد حدايين امك نشوف غض الدينار والله غير نني من غنتي Can you been going down yourself? That's worse. Will you be with your child? どうぞ 그래도 you� Batala isn't it? Because there needs to be something like this. seriously? How are you going down? How are you going down? How are you opening it to my new character? He's Casimir Battaglia. Let's see Who theين big Aww World is ill school. I am going down to become a belief. Hey oh! Do Iきた you? That's the sense you'll come down to be the توسرلي هان اه كل يوم له تفهم كنيس راه واش في الدوش راه راه وانا داير غير اخبار شتحقها شتحق فيها شاط مش لا ذوي قال نقي هاد وارا غنكيني شتيو اكل الدغ هه <صحيح> اش ذاك هو غير طريقان مو قلت الدرذه هذو لي ولي كاس نفلاكس لاسكا Et getez et getez harsni mchta get hadi law ana khdi atfa shaf shaqadi fakar ay la flash gwa we hakikim qardekch ghir li dda fqaro bismillah ghadi ttalian wurt chmo wurt skiifa wurt chmo qalub bar khlaqou yiri wardan ولا ذاقين، تايش غمّا علّم سيوال حطين كافاء الضوضة واليطة خمثيم هارجوان ولي ذاكدح كوغول اذن كيني ذاين ذاين يجارس يجارس ذا شو تصونيتي ذاقين ذا رفايت ساكو يديم ذا نسباح اسم الطاس دي ذا لا ودي الحون افرثان دي ثوفا ما اسكيبيت اسكيبيت واخسي منو نقبل الدوغان يا خضعه انت روحو يرمي تا ديم ها ماشي شيم شتش هاد تيليزيون لي متكم حياتي لي مافوت مطفي نيوا ماشي غابلاش انا ماحيا تحفف انا غابلاش ماشي تماغريين ساعه غتشور في باروط ني هي انا نوح انا ارجو بيتروس لاقلك بيتروس همد ها شون بيتروس كيذاغ هاديو ني اللورش يبغى يدق دي توماس ها دا قصر كانت قصر عيطك دار قد دار ق هو بغى داك دينير اللورش أه، كانت أجد أنت متقنة أنك رسائية في منق أه؟ أي داشتا! أقول لك تخمتنا زيل؟ أي؟ أرزاكي نكدي في كاربي الموث أي الله عزيزين أوه؟ <تصفيق> حيات أوه حيات سلات طنبات الشبحتين قموثين ذقو خاميو غيوال اه حيات نكرر ليك الباليو سمو صحه ورتاكو الزوخه شحال خدام معاها الحال شي ضايل لي هادي يا نيثي مدود كلشي طق فقط انتني اش كاين ما زيد خدام فالداخل ورا خدام غير الشما كتنسى يا بالاك هي واعره نكته وانت دي خساره اه رجونا حسيد ما جاي كان خمس سكا من ساعه تبغى تسوى حتى بروه حتى قال ما كلا نلورس هينا غي الشيبس كينسى دي ديك تبغى هي لا امش سرع أرجو سمحيك يعني لاقض روحه قرنوحة ويتجايرها شرنوحة شرنوحة آه آه زادوا شكي ني ويشريكش مييدك خطر نكضر الشوالقي شوالقي أصفقها الغاشي سور في كلمة نصفر بل أكوث أنا غالبي قفراء أشفتت جينية غرفو حياكي الله أروحي أميذك مميني قفلاء جييكات أفار صديقي مثال مغلي أولادك تشينيذك مصادك تشمغولي تبورثي يزوان حكس حكس حكس سياغي سياغي الله لا اي الحق قاسي عندك حتى لا ما كاع سندات الرز اكو شي ندير اوي لا ماما نفس اللي هو هي هو سياغي غرفره غرفره ها البويا تشني وني غير ابن قاسي اديوس اميغوس ها جاي فوق الدير نيغا وناكم تنيفاشنيو دا شت نيب او شت شريمولين مضلثن ان نغسفرينيه حنا نوال قلتي كوا ذا ماضاع ما تنيغريف فسنيو انا وليد اش عس ناخذ ما ثنوال برك نغاناش لا استعقفن ان غاميستمور تي الزوليو فليسن الحقيم ذا الحقيم خذنا كندمي هو لي هكا يدير زوخ دميض ما مضاع قال يا وري يا با دره وزري غار غامين زفار كنت غادي نصغر ورا السويجه ورجا ذا العزيز مزال الخير هذا ساد لحقاشاش الناقه تيلا نسمعها سالا سيرفافي لا ناي ديك هلا يا ننان ضيقاس نفكياما هنا كاك C'est mort ça. Waouh. Pidrouch goudere, la kinat khass el avancement kollal total. Ya ma najeh kan sa la carte lel othor. Brah hadak dinir ahen. At souali d'am douk weli. Hadak khayel khoubz. Fakh hasabit ekine 50 douk weli. ذي العمر أخذ ميتو حبيبي ويره وليس انكيث انتصوضه آه وانتج ماضي يثيد يمدقون الكتف كتن دسفيد قيمكن قبري ذاكيد بوير ادقو رضا شارها من كيني لا دار لا دوار لا فاطمة فدار اين سرمار بضخف ماشي شي مشو هذاك تحكو فنيت الشق مشيك ساعتها واش لتدي منيك وكاع ثقم ضي الفزام تاكيك معش بو قديغش با ولا مالا شرق مهاون ولاش في الناس تاكيل دوني همني يي او نتحوج دارا غورش الحاق اكناي نير الزنيسنين هي حوجنتورا من كذا واقح وجر بلاش اي الشيخ محمول اي شكيد كيف تيجي اي اه بلاش اه, اه. اه ناك تتاتي سنة جنوان وكسيدا اه يقروا بلاش تغل دغر نغيون الخداء نكونو منيك تشي سكيا غير غزال ها مزال نكنامان شكلا وين يومنا ماني قد لا مال يفرقو المال اكرموس <تصفيق> لورس Niko, ça le permis du coin. Ça n'a pas riz, ça rioya. A cause de ça. Une mort. Et sur la sente qu'elle est. Ah ouais, haha. On le cénère la formatique. At 80 nan douar. Gor wasat dukh. Patras jeni chbab. C'est là, regardant. Every good again charger. Le voyer. Regarde le lours qui. Ashakin Saad les Slal. Le loup fdis. ايه قليل صحي تو احبا سوث جلينك شمار اني بقى لاخرى لعمريك اكي فاز اوخ دردسلوش امتسدك شم استموكو يا نغ يخذار ايهوالدردسلوش او يارنيا نغدلوش ايهو حش الفيل يارنيا يزديك ميس اكيد قاب جدا شنغان حفيل تقيتك عوص لوكاسيو انا قاسي الحاجه عباريس يدريكونا نحبيبناك Eba la chamsha es nakhdi. Ou taqa ou tawadra ou khdar dislou. Ana gach ana kaybousi tsadaf weshan mazal ana mn yola ma kay. Smha smara. Ah! Tsmerda lard dino qfel. Ya lill. San merd dino. Kimik shaha. Doura 3la sb ta zlouba. Haja taj harke. Doura di shri fuy. Aywa, douwa. Arwel shi na. Afale! T'ho it mea nish Jung al-ahымt? Hajet së avez! Tëngotë x laqffuë ha yra që europé! كثروا اي افغى تفغى تبورثا كنت لا لا لا شوف لا ولا لا شوف اي السيد بينسل هدويا خذوا عياله شوف لي واره انا غادي تسلم يا شاعينك جوه ها ها ها ها الحسابت من شارط جاتني قوارا شنو نفرولو هاك انا وانا وانا انا وانا انا انا السكيت طفى مي حماده تخلص مك وين يتخلص انا نعود فيون طشالوا وشنو هي مشو ايي درت 6 في 6 نوار 3 في 9 اليوم مدفلي و ما رانيش ني نتحرش سواث اه ياتوني يا شوش ايار روح أي رشي... <تصفيق> يا ماشي سيين هواي داك دا روحه في منيكتشيش توشولت ليش نكسد على الخدمه اما نودك تشني كنا في مشات الشجر ايام شتو احراش انرجي وياج لير تصاديح قص شيبسو بلو دك راي نغيوا نزر دو طوب يا حبيبي ونلجيب عشان مش واكي الحقاره هسه جد غلب الفراق تفسيت الحقاره هذا هو يا يا قلت وين اماضت اما تريثا حش ما ضرب بما يسلكيت انا انا انا انا اا هل في موصل في تقرر ماش تجيك وتسبا سيخو القلب انا غيمل شو خد الماء صحه هذا هاكنا صحه هذا وكي مدو كاناقيمت هي الدار داك ما طرش نحواجك هي يا شورد الجاز ولاه كون لدين انا شاش نقيثه جبتكم بيني جو تاكاينه كي ميزك تحتاجو ما نفسيت دويتي غوط تقارون كمنين ديك خمن سو لا ميكي انا غادي دابوليس وكي فغانتيم سالاغي لو كونام الكينيني غنخدمتي فختينتي مشطاح احبس احبس ماضام دي سمي ميك لان دي توار ساكي هادشي ميك تني انا ماشي انا كيس سبان نفسي باش هاد الغاردي وسيكي هو يوصل انت فغانتيه غادي تسلكالوم سكوني ايي تراجعي دا ميير رولوا سا ونتمنى والله ما صدقني او ارنويه اه يفتى بونيه هفكاه اه ليكاتسوني فوني لا لا سيتي نوفا فايو اه طنفغالي سي راه حياتين ليه شارلوحه شارلوحه اسلبش الدبوجينو او فواره ثا يوري كي ماميفن لا ما حملاكم انا شوي جن فاللاش ابالاج كنغدن نظار شي تزوال بالحوايج ظه تشارط الماكينات صادع ابيتروس كيكناول شي تزوال بصح انا ماكنت ماويتش واشولين واش كفوسافه الشغله كي لا مارش نخدم لو كان زيد داكن ضسم زورو وكاجمات شي خير بصح يغبلنا قمص فهمتيني نوكوي واشولين ايه واشول نال صبغنا نغاتي واشولتي يا شيمه شو مرار مطرح بدنا رويس نسقان كم جلقيف هاي الحباب هسكفسمه نثم جو روسي فسوت صافي كما زينه متل سبوستيني وبشيكفس فسوت عم كان خمس بشد نشمات مكيان ها كفسمه دي ها جوار جاء كان يحضر شيخ اشاديني جو روسيني بعده كون الحرام ولا هم نغم دل حلب كناهي ومان اي هاتش hey. كيستها فغال ننوان